ا ل ح موسوعه د ا ل ن ا ا ل س ي م صراط للعلوم ي الاسلاميه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 أ ف موسوعه النابلسي أ ل ل إ ل ي و م الاسلاميه ك ت ب ف و ا ل ن ت ي اسماء الله م م و ن أنه ن ز من ربك ا ل ح ق فلا ت ك و ن ن من المنكرين وتمت كلمة صدقا ل ربك و د ع ى لا م ب د ل لك لما ت ه و هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م و إ ن ت ط ع أ ك ث ر من ف ي الأرض ي ض ل و ك عن سبيل ا ل ل ه إن ي ت ب ع و ن إ لا ا ل ل ن و إ ن ه م إ ل ا ياخوصون إ ن ربك هو أعلم من يضل عن سبيل ه و هو أعلم ب ا ل م ه ت ل ي ن موسوعه ا ا ت ل ن ا مما ك ب ل س م ا للعلوم ه ي ق د فصل ل ك م ا حرم ع ل ي ك م إ ل ا م ا اضطردتم إ ل ي ه و إ ا ك ث ي ر الله و ن ب أ و الحسنى ئ ه بغير علم. إن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 وان اطعتموهم انكم لمشركون الله أكبر الله اكبر ل ل ه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 ك م و م ث ل ه في ا ل ن ا ب ل ك ز ي ن ل ل ك كانوا ا ما ف ر ي ي ن ع م ل و ن و ك ذ ل ك ج ع ل ن ا في ك ل قرية أ ك ا م ي ه اسماء ي ا يمترون ل س ه م م و الحسنى ي واذا جاءتهم آ ي ه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمترون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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي هجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إ ل ا ما شاء عليم وكذلك موسوعه ل النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ت ك اسماء ل ن ك م ي الله الحسنى ت ذ ر و ن ك وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أ ن ف س ن ا وغرتهم و ا ل ح ي ا ة الدنيا وشهدوا على أ ن ف س ه م انهم كانوا كافرين ذلك أ ن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا غافل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر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 ربك ا موسوعه النابلسي يشأ ذ للعلوم د أنشأكم ا ل ا س ل ا م ع ج ز ي ن قل ي ا ق و م ا و ا ع ل ى م ك ا ن ت ل ح س ن فسوف تعلمون من تكون له ع ا ق ب ة الدار إ ن ه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درا من ا ل ح ر ص و ا ل أ ن ع ا م نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا لا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إ ل ى شركائهم ساء ما يحكون م وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ف شركه الهدى شركه د ع و ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر الله أكبر, <تصفيق> الله أكبر.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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا ياترون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه ا ل أ ن ع ا م خ ا ل ص ة لذكورنا ومحرم على أ ز و ا ج ن ا وان ك ن م م ي ت ة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إ ن ه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أ و ل ا د ه م سفها بغير علم ق ا ل قوم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أ ن ش ا جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا نقله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إ ذ ا أ ث م ر واتوا حقه يوم حصاده ولا ي س ر ف و ا انه لا يحب المسرفين ومن ا ل أ ن ع ا م ح م و ل ة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن انه لكم عدو مبين الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 أزواج من ا ل ض أ ن اثنين ومن ا ل م ع ث ن ي ن قل آذ ه غير ن ح م أم ا ل أ ن ث ي ي ن أم ا ج ت م ل عليه ت ر ح ا م الأنثين ن ب و ن ا ن ت م ا ع ي ن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل شركه م الهدى أ ن ت ي ي شركه ح ا الأنتيين م أم ن ت م ش دعويه ا ء ص ا ا ل بهذا فمن أظلم مما ي ت ر ع ربحيه ك ذات ب مضمون ل الناس ل بغير ع اجتماعي ل ل لا ل ه يهدي ا ل ل ظ ا ن قل لا اجد فيما اوحي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسكوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادي ف إ شركه ب غفور و الهدى ذ ي ن ا و شركه م ن ا ل ذي دعويه م ن البقر و غير ن م م ن ربحيه م م ش ح و ه ذات ل مضمون ا اجتماعي اختلط بعض ذلك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 ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن النابلسي ر ح م ل ر ح ي م مالك م صراط للعلوم ي الاسلاميه موسوعه ا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم النابلسي تقربوا و ا وما ا ت للعلوم و ن ح الاسلاميه ب ح ذلكم ل ل ع ك موسوعه ت ع ق ل النابلسي م ا ل ي ي ت إ ل ا ن ت ي هي أ ح ن حتى ب للعلوم أشده وأوفوا ك ا ل ي ز الاسلاميه ن ب ا ق س ط ل نكلف ن ف ا إ و ا وإذا ق ل س م ف ا ع د ل و الله و و و كان ذا قربا ب د ا ل ل ه أ ح س و ا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 الله أكبر موسوعه النابلسي صراط للعلوم ي الاسلاميه عليهم, غير المغضوب عليهم ولا ه ذ اما كتاب أنزلناه ب ر ك ف ا ت ب ع و و ه ا س ت ق ن ا عليهم ن ه ل ا ل و ل م انما أ ن ز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو انا أ ن ز ل علينا الكتاب لكنا منهم فقد ا م بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من و ه د ى و ر ح م فمن ة أ ظ ل م م ن ك ا ب ل س ي ا للعلوم ا ت ن ا س و ء ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ا ن و ا ي ص د ف و ن هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ر بعض ك أو يأتي ب آ ي ا ت ربك يوم ياتي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أو كسبت, او كسبت في ايمانها خيرا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 اهدنا الصراط ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قل انني يجزى ي إلا مثلها لا ل وهم م و قل إ هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا قيما, دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ولا تزر وازره وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف ا ل أ ر ض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آ ت ا ك م إ ن ربك سريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم الله اكبر, الله أكبر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 خاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه في وذكرى اتبعوا ما أنزل ي موسوعه النابلسي وذكرى للعلوم ا ل ا س ل ا تتبعوا ل موسوعه ا ت ذ ك ر ك م من قرية النابلسي ن ا للعلوم ا أن إ الاسلاميه ن ف ل أ ن ل ن إليهم ولنسألن ا موسوعه ل ل ي ن ن ف ق ص ل ي م بعلم م و ا ك ن ا غ ا ئ ب ي ن و ا ل و ز ن ي و م ئ ذ ا ل ح ق ق فمن ت ل ت موازينه ف أ و ل ئ ك ه م ا ل م ومن م ف خفت ل ح و و ن ا ز ي ن ف أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن خسروا س ف ه م ف أ و ل الذين ئ ك خ س ر و ا ف س ه م م النابلسي ك للعلوم و ا ل ا معايشة ق ل ي ل ا م ا ا تشكرون ل ل ه أكبر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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرت ك قال انا خير منه خلقتني من نار وقلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها فاخرج إ ن ك من الصاغرين قال أ ن ص ر ن ي الى يوم ي ب ع د و ن قال إ ن ك من المنكرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم ل آ ت ي ن ه م من بين أ ي د ي ه م ومن قلبهم وعن, وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم م ن ه م أ ج م ع ي ن فيا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما, من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اغني عنهما من سواتهما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 فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وصفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما, وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا ان وإن ل م تغفر لنا و ت س و من النابلسي ل اهدطوا ل ل ع ض عدو و ل ك م في ا ل أ ر ض ا س ل ى حين ق ا ل فيها تحيون وفيها تحيون ت م و و ومنها تخرجون ت ن ا ل ل ه الله أكبر موسوعه الله النابلسي أكبر صراط للعلوم ن ا ي الاسلاميه عليهم ل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 فعلوا فاحشة وجدنا عليها والله قل ا و ان و ج د الله ع ي ه ا ا ا ن و ل ل أمرنا بها ق لا إن ل ل لا ه ي أ م ر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي ب ا ل ق ص ط و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد موسوعه ا ل د ي ن ك م ا ب د تعودون ف ر ي ق وفريقا حق هدا ع ل ي ه م ا ل ع ل ا ل إ ن ه م ا ل ش ي ا ط ي ن أ و ل ا م ي ح س ب و ن ن أ ه م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 ولكل أ م ة أجل ف إ ذ النابلسي ج للعلوم ا ل ا ي س ت ل د م و ن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 م ن ممن أظلم ادرى ع ل ل ا ه ك ذ ب النابلسي أو كذب بآياته ي ل ن ص ي من ا ك ت حتى ا إذا جاءتهم ب ر للعلوم ن الاسلاميه و وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين قال د خ ل و ا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن والانس النار كلما دخلت أ م ة لعنت اختها حتى إ ذ ا ا د ا ر ت و ا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م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 ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أ ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ة حتى يهج الجمل في سم الخياط كذلك ل نجزي ا م ج جهنم ر م لهم من جهنم مهاد ي ن و م ن ف و ق ه م غ و النابلسي ش و ك ذ ك ج ز ل ن و ل و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا اسماء الله ا ل ح س ن ة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 ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة اورثتموها بما كنتم تعملون الله, الله اكبر ل ل ه أ ولله ل ل رب ا ا ع موسوعه ي الرحيم ي ن الرحمن مالك م الدين إياك نعبد ن ا ل ن ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ع ل ي ه م غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ا م ي ه أصحاب النار أن قد و ج د ن ا ما و ع د ن ا ر ب ن ا حقا ما فهل وجدتم ما وعد ر ب ك م حقا ق ا ل و ا نعم فأتن مؤذن ب ي ن ه م ا ل ل ع ن ة ا ل ل ه على ل م ا ل ا س ب ي ل ا ل ل ه و ي ب غ و ن ه عوجا, ويبغونها عوجا ا ل آ خ ر ة جافرون و ب ي ن ه م ا حجاب و ع ل ى ا ل أ ع ر ا ف ر ج ك ه دعويه م غير ربحيه ا و ه م ي ط م ع و ن و إ ذ ا ص ر ف ت أ ص ا ر ه م ا ع ي مع ونادى موسوعه النابلسي ي للعلوم ن م م الاسلاميه كنتم تستجدعون أ الذين ت ا ل اسماء الله برحمة الجنة لا خوف عليكم الحسنى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 ي و موسوعه يأتي النابلسي ق للعلوم ف ن الاسلاميه ل اسماء الله م و ظ ل عنهم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 و خ موسوعه ل ا يحب ا ل م ع ت د ي ن و ل ا ت ف س د ف ي ا ل أ ر ض ب ع د إ ص ل ا ا ح ه و ا خوفا د و و م ع ا إن رحمة ا ل ل ه قريب من ا ل م ح س ي ن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 كذلك ل نخرج ا موسوعه ت ا ل ب الطيب ل د يخرج ن ب ا ت ه ب إ ذ ن ربه و ا ل ذ ي قبت ل ا يخرج إ ل ا نكدا ذ ل ك نصرف ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ش ك و ه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 موسوعه ن النابلسي م للعلوم ك م م من ن ا ل ا س ل ع ل ك م ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الملك واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوما عميم والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من اله غيره افلا تتقون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 اوامرهم ك ك على رجل منكم إذ جعلكم خلفاء من بعد وزادكم و نوح بالخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 ب ا ك م ما ن س ل الله بها من سلطان بها ا من ن ف ت ظ ر و ا إني م ع ك م من ا ل ن ت ظ ا هو ا ل ذ ي ن م ع ه ب ر ح م ة م ن ا و ق ط ع ن ا دابر ا ل ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ا ت ن وما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 موسوعه ا ن أمر ر ب م و ق النابلسي للعلوم الاسلاميه فتولى و اسماء ا ل ق د أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ة ربي و ن ص ح ت لكم ونصحت لكم ولكن لا ت ح ف و ن الناصحين الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ر و من ر ا ه م ا ء الله ا ل ح و ن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 وإلى موسوعه د ي شعيبا قال يا ن أخاهم قال ق م النابلسي ك م م إله ء ت ك م ي ن من ربكم فأوفوا للعلوم ا الاسلاميه أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ر لكم إن ولا ت ق ع د و ا ب ك ل صراط ت و و ع د ن وتصدون عن س ب ي للعلوم ا ل ه به من آمن به وتبغونها و ج ا ا ذ ك و إذ ن ت ق ل ي ل ا ك ر س ل ا ن ا كان عاقبة ل م س ي ن وإن كان ه الذي أ ر س ل و ع ه ا ل م م ي ؤ ن و ا ف ص ب ر فاصبروا و ا حتى ي ح ك م ا ل ل ه بيننا ف ص ب ر و ا حتى ح ي ك م ا ل ل ه ب ي ن ن ا وهو خير ا ل ح ا م ي ن الله ا ل ل ه الله موسوعه لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ا ل ن ا ا ل س ي م صراط للعلوم ي الاسلاميه قال ا ل م ل الذين أ ا س ت ك ب ر و ا من ق و ع ه النابلسي ن معك من قريتنا م للعلوم ا كارهين قد ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا إن عدنا في م ل الله ت ك م منها وما بعد إذ نجان ي ك و ن لنا أ ه ع و د ف ي ه النابلسي ا ر ن ا ك للعلوم الاسلاميه ل أ ذ كفروا اسماء إنكم الله الحسنى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 لفضيله ا ل ك ت ف ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل ي ن الله أكبر الله ا ل أكبر أكبر ح موسوعه د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك رب ي م الدين إياك ن ع ب ي ن ا د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن ن ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م غ ض و ب ح ش ر ب ك الأعلى ا ل ذ ي خلق ف س و ى والذي ق د ر ف ه د ا و ا ل ذ ي أ خ ر ج ا ل م ر ع ى ف ج ع ل ه غ ذات ء أحوا فلا سنقرئك إلا م ا شاء ا ل ل م و ن يعلم اجتماعي ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت سيذكر م ن يخشى و ي ت ج ن ب ه ا ا ل أ ش ن ا ب ل ذ ي ي ل ل ا ل ن ا ر ا ل ا ثم ل ا ي م و ت ف ي ه اسماء الله ح وذكرتنا الحسنى تؤثرون ا والآخرة غير وأبقى إن هذا لك ب إ ر ا ه ي موسوعه ا ل ل ه أ ك ب ر س م ي ل ل ه ل م ن حمد ل ا م ي ه الحمد. انت نور ا ل س ملك ا ا ا و و ت أ ر ض ومن و فيهن ل السماوات ح م قيوم د أنت ا ل و ا ل أ ر ض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك انت ل والأرض س م م ا ا و و ت فيهن ن ولك الحمد أ الحق وقولك الحق ولقاؤك حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق و ا ل س ا ع ة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أ س ل م ن ا وبك آ م ن ا وعليك توكلنا و إ ل ي ك انبنا وبك خاصمنا و إ ل ي ك حاكمنا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 و م ت ع ن ا اللهم ب أ س م ا ا ع ن و أ أبدا ب ا ا وقواتنا ما ر ن أبقيتنا و ج ع ل ه ا ل و ا ر ث م ن ا و ج ع ل س أ ر ن ا ع للعلوم ى من ظ م ن وانصرنا ا ن الاسلاميه ديننا ل اسماء و الله ا ل ح س ن ا ولا إلى النار م ص ي ر و ا و ع ل ه ا ل ج ن ة هي د ا ر وقرارنا ن ا ب ر ح م س ك و ف ض ل ك و ج و د ك يا أ ر ح م ا ل ر ا ح ي ن ا ل ل ه م ي ا يا حي يا قيوم يا ذا ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م يا س ي ا ل د ع ا يا ذا ا ء ل ن و م ا ل ع ا ء يا من ت س م ع ك ل ا م ن ا وترى م ك ا ن ن ا وتعلم س ن ا و ج ر ن الله ا إ إ ل ا أنت س ب ح ا ن ك عبدناك ما عبادك حق ولا شكرك ن ا حق شكرك ولا قدرك ن ا حق قدرك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ل ا س م ا ئ ك ا ل ح س ن ى وصفاتك العلي أ ن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آ ب ا ئ ن ا وامهاتنا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا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 محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر ا س ت ع ا د ك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم من أ ر ا د ن ا وبلادنا و أ م ن ن ا ورجال أ م ن ن ا بشر ف أ ش غ ل ه بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إ ن ا ن د ر أ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفق امامنا ب ت و ف ي ق ه و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك وهيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أ ولاه أ م و ر المسلمين لما تحبه وترضى برحمتك يا أ ر ح م ا ل ر ا ح ل ي ن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب وقض الدين عن واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم م ر و وقض ب ي ن ا د المدين ي المسلمين ن عن مرضانا واشف ل ل ومرضى صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم ا ل ر ا ب م س ي ل ل ل و ا ل ا س ل ا م ه